بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم هذه القراءة الطيبة المباركة للقارئ اسماعيل عزي رحمه الله لسورة الأعراف والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلامن ين صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتذربه وذكرى للمؤمنين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 بَيْنَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ سَاؤِلَائكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَصْلُبُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المطرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم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 ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا وَلَا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مبتدو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجده وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أضلع ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاب أتم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وَلَادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ في النَّارَ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوهَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ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 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أم هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنَّاكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ رَزَمَكُمُ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو أَنْ جَاءَكُمْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَاذْكُرُوا إِذْ إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فَاذْكُرُوا فذكروا اللَّهِ الله لعلكم تفلحون قالوا لِنَعْبُدَ لنعبد الله وحده كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا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 وَأَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 وأنطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا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 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مِلَّتِكُمْ بعد إِذْ نجاه الله منها.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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أهل القرى أن يَأْتِيَهُمْ بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَىٰ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء أصبناهم لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضلوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إن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 فاغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لوكر مكرتموه في المدينة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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 الا إِنَّمَا طائرهم عند الله ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون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 آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فلما كشفنا عنهم الرجز إِلَى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 ربكم عظيم، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة، وأتمناها بعشرين، فتمم قت ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.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 فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, جعله دكا وخر موسى صعقا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 وكتبنا له في الْأَلْوَاحِ من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بِأَحْسَنِهَا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 قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء, فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مثنتي عشرة أسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى أكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قِيلَ قيل له اسكنوا هذه وَكُلُوا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فلما عتوا عَنْهُ نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نطيع اجر المصلحين واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظن وهو واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين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 من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك, فأولئك هم الخاسرون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 وَيَذَرُهُمْ فِي طَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ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 لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُّونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن مِنَ الشَّيْطَانِ نَظَرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْلِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَعُوا وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم لكم هذه التلاوة الطيبة المباركة للقارئ الأخ إسماعيل عزي رحمه الله لصورة الأنفال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وما تيسر من سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون مع الدعاء اللهم ارحمنا إذا غسلنا اهلونا اللهم ارحمنا إذا كفنونا اللهم ارحمنا إذا على الأعناق حملونا اللهم ارحمنا إذا هم بين التراب دفنونا اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأهل والأصحاب والخلان والأحبة والأعوان وضاقت من الأركان وسالنا الملكان ولم يبق لنا سوى وجهك الكريم يا رحيم يا رحمن وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم الثاني من صوت من العراق إنني أنا الله لا إله إلا انا فاعبدني إنني أنا الله لا الصلاه لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لفطيلة الشيخ وليد الدليمي لسورتي مريم وطه مع الدعاء اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار بعفوك يا كريم يا غفار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنه اللهم ربنا تقبل و تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام مجمع الحياة بلازا هاتف رقم صفر ثلاثة ثمانية واحد سبعة ستة واحد صفر وصفر ثلاثة واحد سبعة سبعة سبعة ستة صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته